بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت ب ن ع م ة ربك بمجنون و إ ن لك لاجرا غير ممنون و إ ن ك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون ب أ ي ك م المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هما زم شاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ف أ ص ب ح ت كالصريم فتنادوا مصبحين على حرفكم ان اغدوا على حرثكم إ ن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أ ل ا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها إ ن ا إ ل ى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب ا ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون إ ن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أ ف ن ج ع ل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغه إ ل ى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم أ م لهم شركاء ف ل ي أ ت و ا بشركائهم إ ن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ويدعون إ ل ى السجود فلا يستطيعون خ ا ش ع ة أ ب ص ا ر ه م ترهقهم ذ ل ة وقد كانوا يدعون إ ل ى السجود وهم سالمون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 لولا أ ن تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين و إ ن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو إ ل ا ذكر للعالمين